لا تقولي تكفعك بما طعب السهر في ليله النفخر بها عزو ليلة يشهد لها الدم الحمر هذه يردو دميرنا للي حكوا يخرس لسان اللي يسب ابو بكر امير دولتنا وهونا مكفوف تبقى لنا يا ابو بكر رمز الفخر غصبا على الحساد واللي ما رضوا يا مهدم يا مارضوا على الوفا يبدون كاللي فالحق قاشكك يا فزعه المسجون جبال جهر يا اخوات اللي في السجن يا منتخب صوت البنادك كأنه في جمر من جش من صحاد ولا العرض تك اجنود دولتنا لي حال الخطر يشوش شوش راس اللي على الهيك وحق ولا في البر ولا ذا البحر قوم اللي ما هم ما هم منه هم يا ولا الاقوال فعلوا منها تكلم والله ويطواهم حرف فيها العدف الزباله التاريخ واكتب يا حبل التاريخ والناس التاريخ التاريخ When I